بسم الله الرحمن الرحيم كافح ها عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهما العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا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 وَجَعَلَهُ رَبِّي رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّي أَنَّ مَا يَكُونُ لام وكانت ابن راهه عاقرا وقد بلوت من الكبرياء قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقت من قبل ولم تكن شيئا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 رابف أوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوه، وأتيناه الحكم صبيا وحنانا من وَسَكَاهُ وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَخَيًّا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 فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول رب لأهب لك غلاما زكيا قالت أما يكون لي غلام ولم يمسسني ذشر ولم أكب غيا قال كذلك قال ربك هو علي هيا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 فَجَاءَ أَهْلُ مَخاضٍ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيَمًا مَّنسِيًّا فَمَا من بَاهِمٌ قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشرفي وقري عينا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 وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم مولد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 إذا قبَّأ أمرًا فإنما يقول له كُمَّ فَيَكُولُ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَأَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ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 قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا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 وَأَهَبْنَا لَكَ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا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 يَأْتِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِنْ مَّنْ هَدَيْنَا وَجِتْ بَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وبكيا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 ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُونَ كان على ربك حتما قضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية.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 أرض منهم أحسن أثاثه ورئي قُل من كان في الظلال فَالْيَمْدُدَ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُعْدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ ردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا كلا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 إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ودا لا يملكون الشفاعة إلا من وقالوا عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق اشقوا الأرض وتخروا الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا